119. فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء خُرُوجٌ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعٍ يَعَانِقُ وِرْقًا وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنَ النَّعْنَعِ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِعٌ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 بَصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَإِذْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ بَصَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نصر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 وَنُقَلِّبُ وَفِدَتَهُم وَابَ صَارَم كَمَا لَ يؤمِنُوا بِهِ أَو وَلَ مَرََّةِ وَنَذَرُمْ وَنَذَرُم فِي طُغِيَانِهمْ يعمَهُُون